إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير, فتحرير رقبة من قبل أن يتمال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 ثم يُنَبِّئُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ أَلَمْ تَرَ إلَى الَّذِينَ لُهُ عَنِ النَّجْوَةِ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُ عَنْهُ وَيَتَنَاجُونَ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 يا أيها الذين آمنوا إذا تناجتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان إذا تناجتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى والتق الله الذين إليه تحشر إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليت المؤمنون يا أيها الذين آمنون إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس ففسحوا يفسح الله لكم وَإِذَا قِيْلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا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 والله خبير بما تعملون ألم تر إلى الذين تولوا آمن غضب الله عليهم ما هم منكم ما هم منكم ولا منهم ويحرفون على الكذب وهم يعلمون أعده الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون يتخذون إيمانا جنّة فصدوا عن سبيل الله فصدوا عن سبيل الله لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحابنا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 بَاللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ